فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قوله رحمه الله تعالى فلا عدول أي لا ميلة ولا انحرافة لأهل السنة عما جاء به المرسلون بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصراط مفردا معرفا بالالف واللام فإنه الصراط المستقيم صراط وهذا بدل منه صراط الذين أنعم الله عليهم وذكره معرفا بالإضافة مرة أخرى لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا بخلاف طرق الضلال فإنها متعددة متشعبة ولهذا جمعه الله تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فذكر صراطه المستقيم مفردا ثم ذكر سبل أهل الغي والضلال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإفراد الصراط أيضا لإفراد تعيينه واختصاصه فإنه الصراط المستقيم وهذا تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم والطريق المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام ولا عوجاد فيه ولا التواء فإنه الصراط المستقيم أي ما جاء به المرسلون من لدن رب العالمين قال الشارح رحمه الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون العدول معناه الانصراط والانحراف. فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن ينصرفوا ولا يمكن أن ينحرفوا عما جاءت به الرسل وإنما جاء المصنف رحمه الله بهذا النفل ليبين أنهم لكمال اتباعهم رحمهم الله تعالى لا يمكن أن يعدلوا ولا أن يميلوا ولا أن ينحرفوا عما جاءت به الرسل فهم مستمسكون تماما بما جاء به المرسلون غير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل بل طريقتهم انهم يقولون سمعنا واطعنا في الاحكام وسمعنا وصدقنا في الاحكام وهذه قاعدة من اجل القواعد في دين الله رب العالمين وهي ان اتباع المرسلين وان المؤمنين الناجين المفلحين يقولون سمعنا واطعنا في الاحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار قال الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله عما جاء به المرسلون يعني فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح أننا لا نعدل عنه ولكن المصنف قال عما جاء به المرسلون محمد صلى الله عليه وسلم واضح أننا لا نعدل عما جاء به لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن ما جاء عن غيره من المرسلين هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون لأن جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف لأنهم صادقون ولأن الأخبار أيضا لا تنسخوا لأنها أخبار فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به وضرب الشارح رحمه الله مثلا قال, قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى؟ قال موسى عليه السلام فيما حكاه الله رب العالمين في إجابته عن هذا السؤال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فنفى عن الله الجهل والنسيان فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من الله قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه فنقول من كلام موسى فنؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به فالإنسان خلقه الله رب العالمين على هذا الوجه والبعير خلقه الله رب العالمين على هذا الوجه والضأن خلقت على هذا الوجه ثم هذا الله رب العالمين كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه فكل مخلوق يعرف مصالحه ومنافعه فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها ولكن لا تدخر الحبة ما هو بل تقضم رؤوسه لأن ينبث لأنه لو أنبت لا فسد عليها وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته النمال في الجحور فإنها لا تقيه يأكله العفن والرائحة بل تنشره خارج جحها حتى يجبس من الشمس والريح ويجف ثم تدخله لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السادقين يحتاج فيه إلى صحة النقل لاحتمال أن يكون مكذوبا عليهم كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يحتاج إلى إثبات صحة النقل ولا إثبات الصحيح ونفي الدخيل فالذي نسب إلى الأنبياء السادقين يحتاج فيه إلى صحة النقل لاحتمال أن يكون مكذوبا عليهم الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وقول المصنف رحمه الله تعالى عما جاء به المرسلون هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق ذلك في معرض تقرير عقيدة أهل السنة والجماعات في باب الأسماء والصفات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون هذا في تقرير اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهل يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ورد من ذلك فيما يتعلق؟ باسماء الله تبارك وتعالى وصفات ربنا جل وعلا لأن السياق في ذلك أم أن العموم في اللفظ يدل على أن ذلك يشمل الأحكام أيضا وأنها داخلة في هذا العموم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخضار والأحكام وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار ومعلوم أن الأخبار لا تنسخ وأن ما ثبت عن الأنبياء والمرسلين فيما يتعلق بالأخبار فإننا نصدق به ولا نكذبه يقول لو نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام مع. وإذا نظرنا إلى السياق الذي ورد فيه كلامه رحمه الله تعالى قلنا القرينة تقطضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار فلا يشمل قوله رحمه الله ما يتعلق بالأحكام غير أن الشارح استدرك فقال لكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا وهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد الرواية الأولى أنه شرع لنا والثانية أنه ليس بشرع لنا وقد ذكر الروايتين مع ابن قدامة في روضة الناظر والصحيح أنها أحكام لنا وأن فبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلاف. فمثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف عقوب وبنيه لكن في شريعتنا محرم كذلك الإبل حرمت على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر لكن هي في شريعتنا حلال فإذن يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل ولكن يبقى النظر كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين نقول لنا في ذلك طريقان الطريق الأول الكتاب والطريق الثاني السنة فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهو أيضا ثابت والباقي لا نصدقه ولا نكذبه إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب فإننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذب فالنصارى يزعمون أن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب واليهود يقولون عزير ابن الله فنقول هذا كذب قال المصنف رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم فإنه الضمير يعود على ما جاءت به الرسل وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لا لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه يعني ما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم فالضمير في قوله فإنه يعود على ما جاءت به الرسل ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه فما جاء به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم فلا عدول لأهل السنة والجماعة فإنه الصراط المستقيم فيعود الضمير على هذا المذكور وهو الاتباع وعدم العدول عما جاء به المرسلون فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإن جاء به المرسلون الصراط المستقيم فيعود الضمير إلى ما جاء به المرسلون والإثنان معا ما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من الاتباع وعدم العدول عما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواطع بين طرفي الإفرات والتفريط ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة أي أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والصراط المستقيم قيل إنه كتاب الله تعالى القرآن المديد وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحباه من بعده وقيل الصراط المستقيم الإسلام العظيم وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه أنه طريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية، وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رسله بالطاعة، فهذا هو صراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده على سنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده سبحانه بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة. وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته وهذا هو الهدى ودين الحقي وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها الصراط على وزن فعال بمعنى مصروط مثل فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس فهو بمعنى اسم المفعول فهذا بمعنى اسم المفعول والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم معقوذ من الصرط تقول صرطه صرطاً أي ابتلعه والمصرط البلعوم. البلعوم صرطه صرطاً ابتلعه وسمي الطريق صراطا لأنه كأنما يكون في نظر الناظر إليه مبتلعا للسابلة إنما سمي الطريق صراطا لأنك إذا نظرت فيه على مبعده فكأنما يغيب فيه من يمشي فيه فكأنما يبتلع الطريق من يسير فيه لأنه يتوارى ويضيق كلما ابتعد عن ناظرين فسمي الطريق صراطا لأنه يسرط أي يبتلع من يسير فيه كلا في رأي العين والصرط هو بلع اللقمة بسرعة والمسرط البلعوم وهو محل البلع لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا عجاد هو صراط وسمي في أصل اللغة صراطا أي الطريق لأنه يسرط أي يبتلع الساغلة في رأي العين إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي لا ضيق فيه ولا عوج فيه ولا أمن بل هو مستقيم لاحب الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمت طريق مستقيم ليس فيه انحراف لا يمينا ولا شمالا وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا إجاد فيه لأن هذا هو المستقيم فإذا تكون صفةٍ كاشفة، لأنك عرفت الصراط بأنه هو الطريق المستقيم فالصراط الطريق المستقيم ثم تأتي الصفة الصراط المستقيم والصراط هو الطريق المستقيم فالمستقيم المستقيم فتكون صفة كاشفة أو يقال إنها صفة مقيدة لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم ولا يمكن أن يكون صراط الجحيم مستقيما بل هو على الضد من الصراط المستقيم فهدوهم إلى صراط الجحيم فبعض الصراط قد يكون غير مستقيم فأتت الصفة هنا مقيدة من أجل الوصف للصراط بأنه مستقيم فصراط الله تبارك وتعالى مستقيم لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم وأما هذا فمطيد بأنه صراط الله تبارك وتعالى بأنه مستقيم وبعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وهذا الصراط يعني صراط الجحيم غير مستقيم ثم قالت المصنف رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم هذا بدا ولذلك أتى لأنه من التوابع مرفوعا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنا القول صراط الذين أنعم الله عليهم بعد أن ذكر الصراط المستقيم فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أتى بهذا بعد ذلك للتنبيه على الرفيق في هذا الطريق للتنبيه على الرفيق الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك أصراط المستقيم وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا صراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحينئذ تزول الوحشة لا محالة فذكر الرفيق بعد أن دل على الطريق فقال رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم يعني ما جاء به المرسلون يعني ما يلتزمه أهل السنة ولا عنه يعدلون هذا صراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فذل على الرفيق بعد أن ذكر الطريق أي طريقهم هو هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم أضافه إليهم لأنهم سالكوه أضافه إليهم صراط الذين أنعم الله عليهم فصراط مضاف الذين أنعم الله عليهم مضاف إليه فأضافه إليهم لأنهم سالكوه فهم الذين يمشون فيه كما أضافه الله رب العالمين إلى نفسه أحيانا كما قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فأضافه الله رب العالمين إلى نفسه يدل على صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأن هذا الصراط موصل إليه سبحانه فهو صراط الله تبارك وتعالى باعتبارين، وصرات المؤمنين باعتبار واحد. فهذه الإضافة في صراط الله تبارك وتعالى باعتبارين، باعتبار أنه تعالى وضعه لعباده، وباعتبار أنه تبارك وتعالى جعل هذا صراط موصلا إليه. فهذه الاضافة بهذين الاعتبارين لله تبارك وتعالى. وأما الإضافة للمؤمنين صراط المؤمنين فباعتبار واحد لأنهم أهل سلوكه لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم فلا يسلك الصراط المستقيم أحد لا يسلكه أحد سوى المؤمنين ولذلك جاءت الإضافة فهذا صراط المؤمنين هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الإضافة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم سالكوه هم أهل سلوك لا يسلكه أحد سواه وأما الإضافة في قولك صراط الله فهذه باعتباري لأن الله تبارك وتعالى هو الذي وضعه فهو صراطه ولأنه موصل إليه فكذلك يكون أمر الإضافة لله تبارك وتعالى في الصراط يكون باعتبارين وأما الإضافة للمؤمنين فباعتبار واحد وهو أنهم أهل السلوك لا يسلكوا هذا الصراط المستقيم أحد سواه ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعم كل فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده فهو نعم وكل ما بنا من نعمة فمن الله تبارك وتعالى وحب ونعم الله قسمان عامة وهي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين وخاصة وهذه لا تكون إلا للمؤمنين ثم قسم تقسيما آخر نعم الله قسمان عامة وخاصه والخاصه أيضا قسمان خاصة أخص وخاصه أعم فهذا تقصي لنعم الله رب العالمين كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعم وكل ما بنا من نعمت فمن الله ونعم الله تبارك وتعالى على عباده قسمان عامة وخاص والخاصه أيضا قسمان خاصة أخص وخاصة أعم النعم العامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولهذا لو سألنا سائل هل لله على الكافر نعمة؟ قلنا نعم لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصبح به الأديان النعمة من الله تبارك وتعالى على الكافرين هي النعمة التي تقوم بها الأبدان للنعمة التي تصلح بها الأديان مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح فهذه خاصة بالمؤمنين وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم واستمع إلى قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم فهذه نعمة من هذا القسم خاصة أخص خاصة أخص وخاصة أعم وهي ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح فهذه خاصة بالمؤمنين وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين وأما الخاصة الأخص فهي نعمة الله رب العالمين على النبيين والمرسلين فهذه النعمة هي أخص النعم كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى فيما أنعم به على عبده وقليله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونه وقوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قوله صراط الذين أنعم الله عليهم هي تقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمن هم الذين أنعم الله عليهم فسرها تعالى بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهؤلاء هم الذين أنعم الله رب العالمين عليهم وهؤلاء أربعة أصناف أولا النبيون وهم كل من أوحى الله إليهم ولبأهم فهو داخل في هذه الآية فيشمل الرسل لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أو للعزم وغيرهم وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق صراط الذين أنعم الله عليه من الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والنبيون تشمل الرسل أولي العز وتشمل غيرهم وتشمل النبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء هذا القسم هذا الصنف هم أعلى أصناف الخلق ثانيا الصديقون جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة وعلى وزن فعيل أيضا صديق وهي صيغة مبالغة فمن هو الصديق أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق الصدق في العقيدة والصدق في المقال والصدق في الفعل الصديق من صدق في معتقده وإفلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله من صدق في هذه فهو صديق من صدق في اعتقاده وصدق في أقواله وصدق في أفعاله فهو صديق وأحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وكذلك قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون من حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صدق الصدق في العقيدة بالإخلاص وهو أصعب ما يكون على المرء حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص فلا بد من الصدق في المقصدي وهو العقيدة ولا بد من الإخلاص لله عز وجل، والصدق في العقيدة، والصدق في المقال، فلا يقول إلا ما طابق الواقع، لا يقول إلا ما طابق الواقع، سواء على نفسه أو على غيره، فهو قائم بالقصد على نفسه وعلى غيره، على أبيه وأمه وأخيه وأخته وغيرهم وعلى نفسه، فلا بد من الصدق في المقال. كما أنه لا بد من الصدق في العقيدة ولا بد من الصدق في الفعل، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق الفعل أن تكون نابعة عن إخلاص فإن لم تكن الفعال نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة لأن فعله يخالف قوله فيكذب هذا ذلك فيكون مكذبا لا صدق معه فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله وأفضل الصديقين على الإخلاق أبو بكر رضي الله عنه لأن أفضل الأمم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء وأما النبوة والرسالة فلا تكون إلا للرجال لا تكون للنساء بحال وأما الصديقية فإنها مرتبة تكون للرجال والنساء يكون الرجل صديقا وتكون المرأة صديقة أيضا فيمكن أن تكون المرأة صديقة كيف تكون المرأة صديقة إذا صدقت في عقيدتها بالإخلاص لله جل وعلا وإذا صدقت في مقالها فلا تقول إلا ما طابق الواقع وإذا صدقت في الفعال فلا تأتي إلا بالأفعال المطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أفعالها نابعة عن إخلاص لله رب العالم فتكون صديقة بهذا الاعتبار الصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء قال تعالى في عيسى بن مريم وأمه صديقة فالصديقية مرتبة للرجال وللنساء أيضا يقال أيضا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم والله تعالى يمن على من يشاء من عباده فالله ممن وأنت المان وحدك على عبادك التوجه إليك بإقبالهم على تعلم دينك الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم واضح لا غبش فيه ولا التواء اللهم ممن وأنت المان وحدك عليهم جميعا بهذه المرتبة العظيمة مرتبة الصديقية إنك على كل شيء قدير أما الشهداء وهو الصنف الثالث من المنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الشهداء قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله لقوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وقيل العلماء لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ ولو قال قائل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء لأن اللفظ صالح للودهين ولا يتنافيا فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت فالآية عامة بمن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى وللعلماء أيضا فهؤلاء وهؤلاء من الشهداء اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك إنك على كل شيء قدير أما الصالحون وهم الصنف الرابع من المنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المركبة فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون فعطفها من أي باب إذن لأنه عندما ذكر النبيين فالنبيون من الصالحين وذكر الصديقين هم من الصالحين وذكر الشهداء فهم أيضا من الصالحين ثم ذكر الصالحين فهذا العطف من أي باب هذا من باب عطف العام على الخاص هذا من باب عطف العام على الخاص والصالحون هم الذين قاموا بحق الله تعالى وحق عباده الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباد الله لكن على المرتبة السابقة النبوة والصديطية والشهادة فهم دونهم في المرتبة يعني ما دام قد ذكر الأخص على هذا النحو مفردا فكأنما ذكر الخاص لبيان فضله ثم عطف العام عليه فهم دونهم في المرتبة هذا الصراط الذي داءت به الرسل هو هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فغيرهم غير هؤلاء الأصناف لا يمشون على ما جاءت به الرسل وليسوا على الجادة وليسوا على الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم هم الذين يمشون على الصراط المستقيم وصراط المستقيم هو الذي لا يعدل عنه أهل السنة والجماعة بل يلتزمونه ولا يحيدون عنه وهو ما جاء به المرسلون هؤلاء الذين يسيرون على صراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليه وهم هؤلاء الأصناف الأربعة النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غيرهم لا يمشون على صراط المستقيم ولا يمشون على ما جاءت به الرسل لأن الصراط المستقيم هو ما جاء به المرسل ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات وابتدى بهذه السورة العظيمة سورة الإخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية فشرع الشيخ رحمه الله تعالى في إراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات لأن أهل السلة والجماعة يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه بل يؤمنون بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وشرع شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة في إيراد النصوص من الكتاب والسنة النصوص التي تضمنت ما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات وابتدأ بسورة الإخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجرنها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية ومن زيغ كل كافر عنيد قوله رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. التي تعديل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله رحمه الله تعالى دخل في هذه الجملة يحتمل أنه يريد بها قوله رحمه الله تعالى وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات قل هو الله أحد الله الصمد فهذا كما ترى إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي وقد دخل في هذه الجملة أي في قوله وهو قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه جمع بين النفي والإثبات فيحتمل هذا ويحتمل أنه يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله وقد دخل في هذه الجملة أي جملة يحتمل أن ما أشار إليه في قوله في هذه الجملة أي جملة التي سبقت من كلامه في قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فيدخل في هذه الجملة ما وصف الله رب العالمين به نفسه في صورة الإخلاص ففيها النفي والإثبات ويحتمل أنه يريد بقوله دخل في هذه الجملة بالإشارة في قوله هذه الجملة يحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيا ما كان فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وهذا مهم جدا فإن الأسماء التي سمى الله تبارك تعالى بها نفسه توقيفية والصفات كذلك فنتوقف عند حدود ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أتضمن النفي والإثبات في باب الصفات فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه على لسان نبي وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه فاجمعون بين النفي والإثبات فقال السنة يؤمنون بذلك وقوله في سورة الإخلاص السورة عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة أي منفصلة عما قبلها أو عما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور كالبنيان أحاط به سور فالسورة سميت سورة الانفصالها عما قبلها وعما بعدها من السور فكأنها بناء أحاط به سور فسميت سورة لذلك وسورة الإخلاص سميت كذلك لأنها أخلصت لوصف الرحمن سورة الإخلاص أخلصت لوصف الرحمن ولأنها تخلص قارئها من الشرك العملي الاعتقادي فلما سميت هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص لأنها أخلصت أخلصت لوصف الرحمن ولأنها تخلص قارئها من الشرك العملي الاعتقادي من الشرك العملي الاعتقادين. قوله سورة الإخلاص إخلاص الشيء بمعنى تنقيته يعني التي نقيت ولم يشبها شيء وسميت بذلك قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل وأن من آمن بها فهو مخلص فتكون بمعنى مخلصة لقارئها فأنها تخلص قارئها من شوائب اعتقاده فتكون على هذا النحو مخلصة لقارئها مخلصة لقارئها فتكون مخلصة لقارئها من كل ما يشوبه في جانب الاعتقاد وما يتعلق بقلبه من الارادات، وتكون مخلصة له من شوائب الاعتقادات أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل وقيل لأنها مخلصة لأن الله تعالى أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره تبارك وتعالى بل هي أخبار خاصة بالله تبارك وتعالى الوجهان صحيحان ولا منافات بينهما فيجمع بينهما لأنهما صحيحان ولا يتنافيان وما دام الوجهان صحيحان لا يتنافيان فيجمع بينهما سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأحاديث بثونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر فكاد تبلغ مبلغ التواتر تعدل ثلث القرآن هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يسق عليه دليلة وإن كانت الأدلة فكاد تبلغ مبلغ التواتر في الدلالة على أنها تعدل ثلث القرآن ولكن أين من الأدلة؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم؟ أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا كيف يا رسول الله قال الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها يعني سمعه يرددها بليل فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها يعني يعدها قليلا قال يا رسول الله سمعت البارحة فلانا يقرأ ليلا طويلا قل هو الله أحد فقط لا يقرأ سواه وأبهمة. كما ترى سامعا ومسموعا وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليه قال الرد الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن أي قل هو الله أحد فهذه تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء هذا مهم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن والأخبار في إثبات ذلك تكاد تبلغ مبلغ التواب فهذا مسلم لا يدفع في أي شيء في الجزاء لا في الإجزاء وذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل وهذا رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ما جزاؤه كأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل فهل يجزئ ذلك عن اعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال هذا الذكر عشر مرات يعني من وجب عليه اعتاق رقبة يقول بل اعتق عشر رقاب فيقول هذا الذكر عشر مرات ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قال هذا الذكر فكأنما اعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل فلم أعتق رقبة وإنما اعتقت أربعة رقاب أو أربعة أنفس هل يجزئ؟ لا يجزئ في الجزاء لا في الإجزاء فتعدل في الجزاء لا في الإجزاء فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء أما في الجزاء أما في الجزاء فتعدل تعدل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يلزم من المعادلة تعدل معادلة فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء فإنها وإن عدلت ثلث القرآن في الجزاء يعني في, في الثواب لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء يعني لا تقوم مقام ثلث القرآن في الإجزاء لا يمكن وإنما في الجزاء ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة مع أنه قد أتى بما يعدل القرآن كله في الجزاء لا في الإجزاء يعني إذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وظن أن ذلك في الإجزاء يعني تجزئ أي تقوم مقام ثلث القرآن لا في التوابع وإنما في المقام في الإجزاء فيقول إن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة فيقول لو أن قرأت القرآن كله في ركعة فحتما أكون قد أتيت بالفاتحة أنها من الكتاب سورة من الكتاب يقول كله الله أحد تعدل ثلث القرآن سأقوم في الصلاة وأقرأ كله الله أحد ثلاث مرات إذا قرأت القرآن كله ثلاثة أثلاث فإذا لا يأتي بالفاتحة هل تجزء لا تجزء إذا تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة لما؟ لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء وأما لماذا تعدل ثلث القرآن؟ فهذا ما أجاب عنه الشيخ وحرره العلماء محمد الله عليه عليهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم